يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رمح الله إنه لا ييأس من رمح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا سَنَا وَأَهْلَنَا الضُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ نُزْجَاتٍ فَأَرْسِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُوا عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا بَعْثَ لَقَدْ أَعَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْجِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَوْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ izhavu bıqmiisi هذا f على وجه vjeh abi بصيرا baciira w attuni b ahlkom ajma gir f lama f aslat al سَلَامٌ لَّا أَنْتَ فَنِيدٌ قُلُ ٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ٱضْلَٰلِنَكَ